نتعلمه في احكام الطهارة والماء والعين ولان المياه هي الاصل في الطهارة فاحتاج أن ان يذكر لنا الماء الطاهر والماء النجس والماء الطهور فتكلم عن المياه وعما يعدم عليها أما بالإسرس الثانية فهذا ليس حده إسهل الإفتاد ما حدوه الكلام عن الانيه اقول لما كانت التطارق تحتاج إلى بلالة يوضع فيها فاحتاج المصنف أن يتكلم الآلية. عن الانيه عن الآليةها هنا والاصل انهم انما يريدون الكلام عن الاليه في كتاب الطهاره للجزء المتعلق بالطهاره في الانيه يعني في الاصل ان الانيه ليس هذا دائما لكنهم يذكرونها لان التطهر يكون اصلا في والنار موضوع فينا فلو الان تعلم حق اليقين يبقى مفترض روايته للقاضي الذي نحتاج إليه في هذا الكتاب, لأن الكتاب لهم في هذا الكتاب اكلهم احيانا يستظلفونه فيتكلمون عن حكم من المسائل المتعلقه بالان يستظلفون هذا الاستظراف وحيثما نشك في مسألة هنا فانها لن في ابواب الاثام والزينه والدين الاسلام قال استعمال ايه ثان والفضه في الطبار. in the 2nd and 3 وفي in 3rd and 3rd and in 3rd and 3 and في شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وكان المريض إذا ملّه ذهب إليه فوضع تلك الشعرات في ماء وقد خض هذا الماء سبق شرعيه المريض لا يشرب من الله وحنيف صحيح ماء مسلم وحنيف صحيق كفيج الجمل فضل استعماله في غير أبلي والشر هل يدخل فيها التحريم المضبط أو ما هو المضبط؟ ما هو المضبط؟ نعم. يعنى لحاف في لها هل إذا مُبِدِدَه أو الفضة إجابة استعمال؟ نعم. لا يجب استعمال المضبط أَم على التصنيف في التحريم؟ لا. لا يجب استعمال لماذا نرضى عن الذل والذل من الاسلام عندك شيء ارفع صوتك في, ما في صلى الله عليه وسلم ان كان خاص صلى الله لا لا مش شدة التحريم سلسلة الفلتر ولا سلسلة سلسلة ربما سلسلة ما في السلسلة سلسلة سلسلة سلسل. سلسل. سلسل. إذا تغلق الشعر الشعر هو كستس طيب هذا على جوانس استعمال الفلتر في الحاجة. تمام؟ ألا يقسم بمعنى فيه على جميع الأسفل قام بما عندنا قام يقال به لأن الله يقسم على تفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في النهرين في الأسفل الشرش جمع النهرين في, في الأسفل الشرش فلما ذكر أنه قد انتقل اللهم صل على وسادنا إن مكان ذلك على جواز الأحامي بالسنطة فبعضهم قال ويقام جاه عليه وذكر نوع لا في إليه ذكر النوع على مفهوم نوع الحقيقي ماشي يعني كل لا تستدل بعمومي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا أو لا تشربوا في آيات الذهب والفضة ولا بس يبقى عن عن في بسلاحها إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله وشرب في آيات الذهب والفضة تمام قال فورد الدليل استعمال الفضة وضع قطع عند الذهب قم قوله صلى الله عليه وسلم لا تشعروا في ايه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحابها تمام لدليل القلب فقط بين الذهب والفضه ولا اظهر الله بعد ان الذهب هذا القشط على الفضه ها لذلك لا تسمي هذا الايمان الذي به شق قد لحم بالذاب أو الفضه لا تقل هذا اله ذهب او هذا اله فضه لا مع ذلك هو وجلود سائر الدار لا تصر بالدلال. والمشكلة أصلاً لم يجز بنجاح سد. مشكلة أنه لم يجز بنجاسة سد. أصلاً نبي يقول أن نجس أو تول فيها أرى في شيء من الانتقام. حيث قال أن لا ينكر لحمه. كاستماع والهمر وغيرها كاستماع والهمر فوق السماعا الفهمر وغيرها فالصحيب أنه سرعا ولا يوتر بما وبخاصة إذا كان البار كثيرا أما إذا كان البار قليلا وطريقا بسبب شربها منه فإنه يكسر خلق في التردشات فإما لك فراقه بين الكثير والقليل ينظف هل ترى اصلا ترى أصلاً ان سرى هذه توتنس هو الا نشس نشس نجس يبقى ده حافل فهذا تغير هل تغير تغير ولا من النجس صحيح على المزار انها طاهره وإن السؤال طالب فإذا تغير عن شرق طالب يجهز طيب مستعفل وقضوه ليس كذلك نعم وقضوه فقومنا أن أتمدت لعنة وإستداع من الحمر أن السؤال وهذا ما تفرس عندنا في هذه المسألة في إليس الفضور لأن الحمر هو نذير لان الحكمه الاخيره في النص النص الثامن فيها النص بينان بجلام الحكم الوحش عشان كده يا نحن لا نقول نقيس الشبه على الحكم الاخير اذا كان الحكم نفسه في واحد يعني نفس الجنس الصور واختلفت اختلفت الشكل فرق الشرع بينها ف الجسد زوج حاد الطراف وفوقه الوجه والخيط والخيط تنمو في نفسه في نفس الجذع ومع ذلك تكتم الشارع بطراطته فلا نقص على فروع الأهرار عندما قصر خمار الوجه حذناقة من من ناحية وحشية فهي أقوى من السماح لفروع الأهرار إلى فروع الأهرار أنيسة يعني طبعا إذا يوجد لماذا نقيس السباعة على همم على همم الأهلية تنقصها على صنو البحش النظومي نقول بأنها طابعة فقد سبت في الشارع أنها محطاة ولم يبين الشارع سبب التحديد ما فيش سبب إلا سبب للتحديد إلا فالاستباع فقط بان الشارع نام عنها لكونها ناجسا في القرار تمام في حتى النصوص التي وردت في على عن لبسي وعن الجلوس وعن استعمال جلوس اتباع الامور فليس فيه ذليل على ان الشارع نام عنها لكونها الثلاث من الثلاث والقرادة أن يراجع لك الأثار المرافعة في مصنف هذه شيئاً وليضع إلى مجرس أثار من رحمه الله ويتمثل عن الثلاث تطرق جلوك الثبار من المطحاوية رحمه الله تصرح ان جميع الجلوك تنظر بالثبار حتى أن العام اليأتي لي اصل الحموطي يا إخوة. عند المصوريين أن جميع أجزائي تدخل تحت كل أجزائي عموم تخل تحت خلاص؟ أقول الإنسان الإنسان ذهب قلوا صغير كبير صح؟ الإنسان جنسي اسمي جنسي تمام؟ نرى ان الارض جعلت طهوا ثم قسمت نوعا معينا من انواع الصعيد والطوار وهذا القول غير صواب ولا واضح المراد الشائع آه نوع أو أهم جزء من أجلال العام بعد القوم يدل على نفي التاكيد ولا لازم منه تصديق يعني يعني هو شو هي الارابط الارض لله طهور خاصا لي when theao shall understand the reason the food of faith خلاص ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم uma Taoqala wa Ge'e Salur alayhi على جميع notes in theDER Gonna be los�jah شيئا you would groan the men you are treating هو يعني خالص من معارض قوي لابد ان يكون الدليل صحيحا صريحا خالص من معارض قوي بمعنى الا يدخله التكوين ما كانتش اكثر من حرب ولا يحتمل اكثر من قول فلا تعني استدلالك ضعيف المجموعه بان الدليل تلقاه الاحتمال الذي تع الباب السادس بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله عدة وسائل المساله الاولى الاستنجاء والاستجمار فيم عقدهما ما قاضى الاخر الاستنجاء مثال لرفع My soul is taught, حرمة كالكتب كتب العلم مثلا ككتب العلم فإن لها خرم فلا يجوز لك أن تستعملها فإن استعملت له قوما يعني خرم فإن استعملت ما له قوما هل يجزئ أم لا يجزئ الراجع أنه يجزئ مع البس لماذا لأن النجو النجاسة النجاسه أمر له علة معطولة. المراد هو إزالة النجاسه فحيث زالت بأي مزيج فإن الحكم يطول معه. تمام؟ زمان الحكم يطول مع النجاسة الموجودة وعدم. فإذا أزيلت النجاسة عن الناحيه باي مزيل فقد سببت الطهار سببت الطهار قوي عندنا المزيل الذي يزال منه ان كان مما له أو او مما نهى الشارع عن استعماله ففي قوي قوي انه لا يمسك وقول استني انه يمسك وهذا هو ال outward حفلي، لأن إزالة ليس أمر دعوديا مع غير معلوم العلة، لأنه ليس أمر دعوديا معظما، لكن علة معلوم. الشارع قال بك أن ضمر المعين، فإذا ضمرت وأزدت التجسد إذا كان شريح قتال فإن فاعله آثم وطهارته صحيحة ماشي لكنهم اختلفوا في العرض والروح اما بالنسبه للعرض قالوا you okay. تحت قطرة المكلف، والله جل وعلا المكلم نشتك إلا وسعها فهذا الأمر الذي دارت تحت قطرة المكلمة ولذلك أين الله جل وعلا لا يبنى المكلم نشتك إلا وسعها خلاص فلو رقية شرط شرط أن يشتهد في إزالة تمام، رقية بعد إزالة الشيء أو السماء العرق وغيره وجد أسر هذا من النجاسة المعطون عنها، وأن تعرفون أن يسير النجاسة معطون على عند الجمهور. يعني عند الجمهور، العلماء عن يسير النجاسة. لكنهم خلف في قدر يسير النجاسة. حضرتها؟ طيب، كروسيزيمار، كعند حاندي مثلاً، وعند حاندي أو أصيب الزوج من أجسد الكوكوس الإباري حيث لا يرى لها أثر شخص أن تكون متفرقة ولا تفسر شخص أوي فإن هذا معقول عنه كأنه هو كثيرة لكنها كراس الإبار ضئيلة جدا وفي أبنك متفرقة بحيث أنه لا تفسر شخص جداً هذا معقول عنه عنده أجل أن في أوقف لك أبدأ والصيغه بمعنى, خاصة. بمعنى, بمعنى خاصة. خاصة. خاص وليس او بمعنى عامه اصلا وليس بمعنى خاص هذا العرف العام الخاص العرف العام هو ما عليه الناس اللي بنسميها العادات سمعين ايه العاده هذا كان طور متعارف عليه عند هؤلاء القوم قلبا والعرف الخاص اللي هو العرف الاصطلاحي اللي هو بنسميه تعريف اصطلاحي عند اهل كل البلد ماشي ده العرف الخاص او العام فالقضيه فما تعرف عليه الناس انه قليل فهو قليل وما تعرف عليه الناس انه كثير فهو كثير عن النقطه هذه عند الناس العرف قليل فهذا اعرف عنه عرفت فاسقط قاعده العفو لكن معاك عرفت فقاعده قاعده العفو في يسير النجاسات عليه في مساله الاستشمار يا الشارع قد عدد فيها عن يسرس الأساس وهو المتفضل وممكن لا يداد بسه الأذر بعد السجنة لكن إذا عاطل الإنسان قد يضرر الأذر في سياسه لما يُرط مزيد العين والأذر أمزيد أم العين وقد يضرر بعض الأذر الأول والثاني الأول المزيد هو الصح فلا شك لا افضل هذا هذا اليه جاري العلماء بس الاستنجاب واجب ام مستحب اشهدهم على ان الاستنجاب استنجاب واجب على أن الاستنجاب واجب بينما ذهبت الحنفيه الى ان الاستنجاب مستحب واصل المساله هل الاستنجاب مقصود لذاته ام مقصود الصلاة. يعني المقصود ان ذهبت الى الخلاة. ان تستنجي اصلا لوضوء ذاته وان المهم انك تتخلى عن جسدك تشروح صلاتك خلال في هنا فبعض العلماء ذهب الى هذا المقصود الا تدخل الصلاه إلا وانت في حاله الطهاره بعد التخلي فهذا لا اشكل الجديد لكن اذا شرعت صلاة أن في الكامل النجاسة وقصوها على عمول الجسد الضيب هو لو بدأت ولو عاملا يعمل مسألة في الصوت الصوت عامل على صوت الصوت, الصوت. فهو قطول الضماغن في أوري هل يحرم علي أن يكون في هذه الحالة؟ لا. طيب إنسان صرفناه في بلد. هل يحرم عليه جزار؟ مثلاً زرع فسال عليه دم زبيحة والدم مسحوب نجس في إشباع. ولكن هذا هو المسؤول الذي وقد هذا المسؤول يجعل فيه، المسؤول يجعل هذا المسؤول يجعل هذا المسؤول يجعل هذا المسؤول يجعل هذا المسؤول يجعل على المسؤول نجاسة هذا المسؤول طيب هذا المسؤول في هذا المسؤول في هذا بعد يجعل هذا بعد يجعل هذا المسؤول يجعل هذا المسؤول What does مع بعض البنات اسنت القضايا هذا, هذا الجزء معروف عنه ذكرت عائشه رضي الله عنها العبده في هذه المساله لكن مساله الاستنتاج حين ان لو قلنا بان الاستنتاج مستحب صلاة وتجسّد شرف عند الجمهور، وعند غير الجمهور خلاص، فلو قلنا بقول الحنفية استحباد الطهارة دوما لعموم قوم النبي صلى الله عليه وسلم لما رضي الله عبدهم. من حديث عبد الله رضي الله عنه عن رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: "كان اعتذار من رضي الله ما رضي صلى الله عليه وسلم". سيكتب لك في كتب الحديث رواية عجيبة جدا. تقول في روايه كريه وفي روايه ضجر زاد رضض كريه. ممكن رضض تثير حكما جديدا أو تكون قيدا ل لرضض في النص. فاول خطوه تقوم بها يقوم بها الباحث أولى أن يجمع الحديث ما الذي حبب لا تجمع الحديث ثم تقوم بتخريجها وجمع طرقيها. في الحديث الباب تكون جدا مباشر خليلات في النور وهو في النور الضوءة الثالثة النظر فيها لنهاية الحديثية يعني كانت في هذه الأطفال مصاحبها وكانت ومن يصح منها طول فحرارة نهاية السيئة الحقيقة. المحدث لا يستمر خطير من الإسلامية عن المحدث ولكastمر عندك الملكة إلا إذا كانت عندك القضى على النظر في الأحدث لكي أحد لا لتسمل عندك الملكة ولا تصير ففيها يعني مختار والطارق عندك قوة النظر إلا إذا كانت عندك القضى على قضى الأحكام لأطباء الصحادث والطعف وإلا لن تكون حينئذ مجتهد تخرج عن حيث بشهاد الخطة لأنك ستكون مقلبنا في أحلامنا الحديثية تعفين أحلامنا الحديثية ثم على مكبه الثقير أو يستقلد على العلماء حارب على الحديث الصحة وحينئذ ستغذبه بحكم في حكمه على في المساء لأن الحديث المبنى عليه الحكم خلاص المساء؟ Ya, no va and he رحمه الله Ibn HajVI mention Israel قد acceptable في jednakis难u ما زال المسلمون يصلون في Then ولو Yangau, which is our queen and the Zhoube. There there is no reason that that is made able to be�aze음 presence there and the Messenger of Hisrajです. It is not clear that I yeah. وقدمت على من ثيابها والله العظيم. يا اشماعات اشماعات جدا يا اخواننا I'm go on. قدم المسكون الذي لم يحصل في الجسد نقل الاجتماع الإمام بن عبد الملك نقل الاجتماع الحافظ في نقل الاجتماع عبد وبعضهم أن لا لم يفصل في الدم هل هذا قيد في أكثرهم لم في المثلوب. فده يشرح المسائل اللي واقفة عندها تجيب أقل ولذلك الجمهور على أنه لا يجبه في استجمال أقل ثلاثة أحجار وإن أزالت وإن أزالت يعني أسلسة دمى حجارين وأدالت النجوة أو أدالت النجاسة عن هل لا شيء عين للنص النص حصر الزيد الجواب عن كيفك تستعمل ثلاثه احجام حجر له ثلاثه انواع يجب تستعمله ان تستعمل خلاص, خلاص, خلاص. خلاص. خلاص, خلاص. خلاص المساله الثانيه كان طويله لهذا الخلاصه هذه المساله قالها هنا المساله الثانيه استعمال كل منهما وحده طيب قال والخن بينهما أفضل الجمع, الجمع بينهما افضل يعني ايه الجمع بين الاثنين استعمال الحجوان والاستجمال والاستثناء والطريق و الجمع بينهما بزعا مع أن كثير من العلمات لا تستكساب الجمع بينهما فطور الدعية للعالمين تبكت لكن لم يزمت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا لا أقول الدعية لا لا لأن, لأن كثير من العلماء. الجمهور على استهلاك الجمع بينهما الجمهور على استهلاك الفهم الاستثمار والاستزراع يستعمل الحجر بعد المياه بينما قالت التاجيه كما الله لا في التكلم والجمهور يجو في ذلك حديث أهل في باب انه لما نزل قول الله عز وجل فيه رجال من يحكمون ان يتطهروا نزل في النبلاء الصحيحين يعني الصحيحين ان هاذه نزلت في اهل بدر في زياده على الصحيحين انه قال كنا نشط في النحاره بين الحجاره والماء فاذكروا لنا هذا النص في الرجال الذين اي تطهار في حديث زياده نصرا الصحيحين أنها نزلت في اهل قذاس في حق امر يعني يا الناس الصحيحين أنهم كانوا يجمعون بين التجارة والمال في الاستجابة، فمن ثم نرى الجمهور إلى استقبالهم ذهب إلى الجمع بين التجارة والمال في الاستجابة إلى عليه، عليه، على الدين، صح؟ لكن هذه زياده أخرى، هذه زيادة أخرى تفرض بها وزارة. والحديث المروي الصحيحي في الصحيحين لم تكن في هذه الزياده زياده موثقه شوف هنا فإذا عرفت احنا الحديث إن أنت انت حارط المساله يبقى هنا لو قلت بصحه الزياده هل ستقول باستحباب الجهد ولو قلت بضعف الزياده قلت بالبدع شبه ربما قلت بالبدعه ازاي ليه لا تستمقى لله بالعمل لبداية الضائلة أنه مساعد أن الآرض الحكم المسألة هذه حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتبون في هذا وطرقوه فلم يفعلوه ففينه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعدوا بالعمل فإن الله والله فعلا هذا من الفصل السنفلع لذ أن الأمر فيها ليس أمر التعبدي مسألة ونصح هذا ابو ديق اقصد قول تعبدي مض يعني اعله لو كان امر تعبدي مض نجيب اللي بيدعيها لكن اذا كانت من امور من الاحكام التي هي فيها جزء جزء فيها تعقد وجد فيها معقول المعنى وذلك القول البدعي والله معنى في شيء شد ولا سيما قد ذهب الجمهور إلى الاستهزاء إذا تراجع في المساله هو أقل ما يقال الكراهه أقل ما يقال كراه أو لم يشمع ذلك ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم لم في النص يعني الاستحباب بتكليف تكليفي استحباب ايه تكليف والاستحباب طالما عندنا النصوصيه ما اضرى الشارع بفعله على وجه الحب والالزام حيث يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه ولا يعاقب تاركه طالما عندنا ما فيش نص طالما الاستحباب يحتاج الى دليل ودليل الجمهور طلب مناشاه اداره المحكمه دلوقتي قاعد نظام بيقول اقفل الدرس دوره تصالح والهدايه السلم تمام ده كان مقرر احسنت بعدين تدخل حد الرص احسنت انك دخلت كده احنا كده احنا اتحدثنا طيب هل انت غايه في صفه وفي صحراء، مكان صحراء، أساسا السنتين سافروا هناك وما فيش ميه طبعا وليس معك الغاز ولا مهين فاذا تظاهرت عنش ثاني هناك صح سيرين انا مالي ما فيش علبتين مفتوح معايا خلص المهني خلص لا لا في مكان ممكن ما ليش فيه ما تحتاج اليه او ليس معك ما تشتري لك انت موعد ربع خمس ست ايام وما فيش الميه مقطوعه ممكن تقول كان حمارك لا مثل يا نجسه واحتاج ان تتخلع عن هذه في مش ضروري هذا الاجاره تعملها او الاحكام الشرعيه غير مقيده في زمان ولا بمكان مكان ولا غير مقيد بزمان ولا مكان ولا اشخاص فهي لكل الاماكن والازمنه والاشخاص ممكن تكون عندك امنيه فيها في هذه الاشياء مرض صحوي ممكن تكون عندك اذا دفع في فاتوره نعم فاتوره المياه ايوه ماشي انا بقول شيء انت اشتريت فاتوره مياه اي فاتوره يعني مثلا نت... حتى لا يظن بس صح، أبى أشوفك يجي جوا في غرفة الحمام، دارو لي الله ومين لا، الله ومين لا الحمام وبدأ يضيئ، خلاص عزمه يضيئ طوعه، فبعد هين واتي، ده فيش من جيده، دارو فانو، دارو، كل ده مدرس لنا. لا تقول ولا تقول أن الأكمن الشرعية لا تتعالج شخصاً وذكاءً وسناء، بل يتعمل كل الأسمدة والامكنت والتشخيص، وتتعامل مع جميع المجتمعات كل المجتمعات. تكلمتها هنا في الحكم الشرعي، لا في استعمال شخصي. نحن الآن نشوف ناضج وحكم فقهية، بضبط النظر عن استعمالك أنت لها لا تحتاج لا لا ممكن تكتشف ليها غير غير عداس. فلا تحتاج إليها في تلك الحال، لكن نفس تحتاج إليها في حالة وجود الماء. في حالة وجود الماء، يجوز الاستجمار. نعم، هذا الذي نقوله يجوز يوجد الاستجمار في حالة وجود الماء، يجوز الاستجمار. هذا الشيء يعني عدم ضياع وحلا. يمنع الماء، يجوز صرف، يوجد استحراق. أقولك أن ماء الصلاة كان يرى طه. I will خلاص if I have not heard you. I will take if I have la posibilidad التعارض خلاصك هذا تعوض عندك ولا يقيك عندك انت عندك ولذلك كان ابن خلدون رحمه الله تعالى يقول ما رايت من شيخ ابن وزيما ومحمد بن اسحاق بن وزيما صح ابن وزيما جزء من طلاب من زيده صحي وصحيح ابن كان إماما جتنا انتي وحقنه السنه كان حبان يقول كان شيكون يعني حزيمه يقول انوني بكي نصيط متعالين وقف بيننا ما في عنده اي تعارض التعارض ما عند الناس لكن عنده انه مش عنده تعارض قال وحبان يعني قال لها لا يشتغل أحدهم كانت بحبك شيخ رحمه الله وتستطيعون خاصة جمل من الثوية الثقية القضية جدا من تغيبات الهبان, الهبان على صديقه انتقول لا ابن الهبان رحمه الله وحاة الهبان على صديقه إذا معادت السلسان وزرايته باللغة العربية وكلام العرب تؤهلون في نصوص ويرجب في عكسرين قعر ستنا قل ظاهره الطعام فنصد ظاهره الطعام فمتنف العلماء قولا بالمنع مطلطا بالنهى وهذا قول ذهب إليه جماع منهم أيوب من كان هو أيوب الأنصار ووراو من النهى الذي فيه عليه وسلم ولا ولا لا تقفل الإبنة ولا قاس ولا لا تستغفر اسمي لا تستغفر اسمي ولا فيه التحريك لا تستقبلوا ولا تستغفر فلا تصل البصر عندنا ولذلك كان الأيوب لما ذهب الشهر قالوا وجدنا براحيرة دونية تجاه الإبنة فقومنا نتكلم عنها ونستغفر الله النص ده بيقول القول الذي اختاره ان في البيت لكن في البيت قاعد في الحمام فوجدنا راحيم علامات بنيان في جه الظلة فكنا الحارف ولاستصدو الله بالعهد ربنا هي الحارف قال كنا الحارف على ولاستصدو الله تعالى فلو كان التغلي في البناء جاهلا لما قال هذا هو يوم هو يوم قال وجدنا إذن هذا الدنيا عند سافر يمر ضارياً عنه، وهو راضي الحديث معه وراء الحديث وراء الحديث أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم المتغيرات. إلا اسم الحديث لشك. there نص بالدك مطلعا عن المطلع السنبار معايا no, no, no. جل وعلا عليها طبعا لنا ويصفح عمل أقول الله هذا أستغفر الله لكم ونؤمن شاء الله عكم اليوم أستفر.